119. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 110. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساخون إلى الموت وهو ينظرون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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجنون إذ تستغثون ربكم فاستجاب لكم أنني مددكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم, أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا قاوبلوا فوق الاعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكو الله ورسوله ومن يشاق رسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء قتل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با فقد با بغضب من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت 111. وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم 112. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 113. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وأن اللَّهَ مَعَ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلم المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين ويكفّر عنكم سنياتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكّر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا قل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ لو نشأ ولقنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من علم السماء اوتتنا اوتتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وان تفيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. يرويون فقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يوفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن ثَمِير وَعَلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ إِن كُنتُم إِن كنتم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 كل الله أمرا، ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليملك من هلك عن بينه ويحيا من حي ويحيا من حي عن بينه وإن الله لا عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو إرادتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 فَإِذَا فَاثْبُتُوا الله اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ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 ينكص على عقبيه وقال اني بريء وَقَالَ اني بريء منكم من ارى ما لا ترون اني ارى ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء غرّ هؤلاء دينهم وما يتوكل على الله فإن الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنَّ فأنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإنما تخافن أن يلقوا من خيانة فبذئيلهم على سواه إن الله لا يحب الخائن ولا يحسبن الذين كفروا سبقو إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعت من قوته ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون. شيء في سبيل الله يوفئ اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريد ان يخضعك فان حسبك الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 112-وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إن الله ومن اتبعك من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 صابرين ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتابه إن الله سبق لمسكم فيما أخذكم لمسكم فيما أخذكم عذاب عظيم فكلون ما غنتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. 126. إن يعلم الله في قلوبكم, خيرا في قلوبكم خيرا إن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 127. وإن خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولا يتنميشيء ما لكم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 إلا تفعلوه تقول فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا واجهوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أهوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم عُلَى ببعض في كتاب الله.